ايهن او اباء عولتهن او ابنائهن او ابنائهن او ابناء عولتهن او او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهم او ما ملكت ايمانهم